أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس الرسول İnkinden yarar, elinde onun La ilahe يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأممي الذي من بالله وكلماته واتبعوه لعلكم Thank